Book two Asto in desmit Tris Thalatha tun wasamanon Thalatha Watamanun Pagatne Tris Piezvanīt يتصل تليفونيا يتصل تليفونيا لقد اتصلت تليفونيا للتو لقد اتصلت تليفونيا اس رونايو لقد اتصلت تليفونيا طيله الوقت تليفونياً طيلة الوقت يوطات يسأل يسأل إس يوطاي لقد سألت للتو لقد سألت إس فين مار يوطاي لقد سألت دائما. لقد سألت دائماً ستأستيت يحكي يروي يحكي اس أستأستيو لقد حكيت للتو لقد, إس لقد حكيت كل الحكايه لقد حكيت كل الحكايه ماسييتس يتعلم يذاكر يتعلم لقد ذاكرت للتو لقد ذاكرت اس ماسيوس لقد ذاكرت طوال لقد ذاكرت طوال المساء strādāt يجْتَغِل يَشْتَغِل, يشتغل اس STRĀDĀJU لقد اشتغلت للتو لقد اشتغلت لقد اشتغلت طوال اليوم لقد اشتغلت طوال اليوم ياكل, يأكل. <سؤال> لقد أكلت للتو لقد اكلت اس ا لقد اكلت كل الطعام لقد اكلت كل <سؤال> الطعام